الدرس السابع ا ل أ ل ف ا ل ص غ ي ر ة و الياء ا ل ص غ ي ر ة و الواو ا ل ص غ ي ر ة ب ا ف ت ح ة أ ل ف ص غ ي ر ة ب ا يا ف ت ح ة أ ل ف ص غ ي ر ة يا را فتحه ألف صغيره را ميم فتحه ألف صغيره ما لام فتحه ألف صغيره لا واو فتحه ألف صغيره و ن و ن فتحه ألف صغيره نا ه م ز ا فتحه ألف صغيرا آ الف فتحا أ صغيره ا عين فتحه أ ل ف ص غ ي ر عا حا فتحه أ ل ف ص غ ي ر ا حا قا خا تا ه م ز ة كسرى يا صغيره ها كسرى يا صغيره واو ضمه واو صغيره ها ضمه واو صغيره ه م ز ة ضمه واو صغيره